إِلَّا إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة أو أثارة؟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 مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي اشَاعِذٌ شَاعِذٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ فَمَن وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ لم يهتدوا به فسيقولون, فسيقولون هذا إفك قديم وَمِنْ ومن قبله كتاب موسى وَهَذَا كِتَابٌ وهذا كتاب مصدق لسانا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا هم يحزنون 129. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنه قال ربي قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي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 حق عليهم القول في أمم قد خلت في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كان خاسلين ولكل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 بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم, في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الموت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 إذ أنذر قومه بالأحطاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله فِيكَ نَعَنَّى عَالَهَتِنَا فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَى 117. قوما تجهلون 118. فلما رأوا معارضا مستقبل أوديتهم قالوا, قالوا هذا كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في إن مكناكم فيه وجعلنا, وجعلنا لهم سمعا وأبصارا فما أغنى فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا بصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بأيٍ.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 بل بلوا عنهم وذلك اسمهم وما كانوا يفترون واذا صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا 119. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين 110. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى, أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدين يهدي الى الحق والى طريق المستقيم، يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض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 لموت بلاء إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلاء وربنا قال العذاب بما كنتم تكفرون وَيَوْمَ ويوم يعرض الذين كفروا على النار هَذَا هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 119. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم البثوا إلا ساعة إلا ساعة من نهار البلاء فهل يهلك إلا القوم